ثِيَمَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنَ ثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ خَرَجَ شَطْأَهُ زرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغيذ به من الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما